بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه وما أمروا إلا ليعبد الله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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله لمن خشي ربه